وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فاذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا،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 وَمِنْ زُرِيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَجَتَبِينَا إِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُوْسُ الْجَدَوْنَ وَبُكِيَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيْيَ